وَذَٰفُوا إِذَا إن تُمْقَنِيلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تَخَافُونَ أَيَّ يَتَخَضَّفَكُمْ نَاسٌ فَأَوَاتُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الْطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم